وهل من الواجب قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الصبح من كل يوم جمعة من السنة أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام مين السجدة وفي الثانية هل على الإنسان حين من البقر ومن السنة أن يسجد عند تلاوة الآية التي فيها السجدة وهي نما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وبعد السجود يقوم ليكمل القراءة والصلاة وعند الإمام الشافعي لا يجوز أن يقرأ غيرها من آيات السجدة في صبح يوم الجمعة وتبطل الصلاة إن قرأ عامدا عادما بالحق ولو قرأها في صبح غير يوم الجمعه لا يسجد ولو سجد بطلت الصلاه والله اعلم